أ ع و ذ بك الشيطان ب س و ا ل ل ل ه ا ر ح م ن ا ل ر ح ي Yeah! yeah. yeah. وان كنتم بلا روحكم وان كنتم لولاهم قبل ان تمتنوا What? どう AHHHHH、uh -huh. uh -huh. じゃんじゃんじゃ أ و تقول و ل و ن لن ا انني كفرتك فاقول لنا نحن どうどう。 ぶりふるくん جاءت حكاياتي فكسبت بها وكسبت بها ويوم َََْ اللقيا َِ لا تشهد للذين َِ كسبوا َ على َ الله ي ُ و د النسوه والسنه I'm、right. a وينجي ََُ ا ل َ ل ّ ا ل َ ن َ ل َ ق َ ط ف بمفاتنها おいおい A h wow. ムもここはリードしても」 「どうぞ」 كن اتغير ل َْ ا ل ض َ ا ه ع ونقصه د في اليك والى الجنه من قبلك لئن اشركنا ت ي بقصت النعم فعلتته بل فلا ت ر ف ع ن وكن من الشام ولقد روحي اليك ولقد جينا قدرك لئن اشرك Don't run, بل اذا فاقد وفضل من شجاعه s u b h a n a h u وما قدر الاول و جميعا ب يوم ا ي ا م 「そろそろ」<音声> سبحانه <تصفيق> وتعالى وقضي ََُ ب ي ْ ن َ و ْ بالحبحب َْ وعند َ اللحظه و و ْ ي َ ينمو ِ كل ُُّ نبله مما عله وَأَلْتَهُ I'm sorry.